بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كذرت وإذا الجبال صيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حفرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا اللوؤدة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نفرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالصنة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 وما هو على الغيب بظلين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يتقين وما تشاءون إلا أشهد الله رب العالمين.